حرام يوم اربعين اربعين اربعين زين ابتنا هاتي اخويا حسين وينه ردت تضعون الحرم يا مربع علينا يا حسين تنادي بتنا ديو يا حسين وينك يا حسين ردت من الشام زينب والعليل وياها يا حسين اختك اجتك قوم وتلقاها مشت كل هاي المسافة مشت كل هاي المسافة بما مشاهد الصيح مني بعيد ونسمع ونينك الصيح لني بعيد ونسمع ونينة ودت الظروب الحرم يوم أربعينة يا حسين, حسين, حسين جينا بيتنا حسين وينة يا حسين على قبرك اجت تنشي الصيح يا أخو يا اجي كرب ليلة ما نوصلنا كبور كلهم يا بوله تهب صبت دموعه بكيت يا بوله صبت دموعه بكيت والنعم يا حسين يال وفي الدين هناك يا حسين يال وفي الدين حرم يوم اربعينه يا حسين جينا بيتنا هذي اخويا حسين وينه يا حسين محاير اللي لنعقيله تروح وين الياقابور تلتفت وتصيح خويا هذي انا بالم الخدر زينب نام من الخدور حايرا الليل العقيله روح وين يا ابو تلتفت وتصيح قويه زينب نام من الخدور مره من الصوت متني حال تن سوال شمو وانت قدام يا طايح وما حد يعينك بدي حرامي هم أربعيني يا حسين جينا بتناهت يا أخو يا حسين ويني يا حسين كلون جي من إجتك والدمع من هيصوف الصيح يا أخو يعفتني ليش بديار الغروب ليش بديار الغروب لون جي من إجتك والدمع من هيصوف صيح يا أخويا عفتني ليش بديار الغروب لون قدامك سيبوني لون قدامك سيبوني وانت نايم على تروب حيارت مثلي أخويا علي تامد دير عينيه علي تامد دير تضعون الحرم هم أربعين يا حسين جئنا بتنادي يا حسين ويني يا حسين بصوت خادم الحسين يحيى الدراجة كلمات الشاعر الحسيني المبدع أبو زينب البهادلي الاخراج والهندسة الصوتية عدنان المياحي